بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آيتان فظلت أعناقهم لها خاصعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدث إلا كانوا عنه معرضين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 هَفْتُهُ كَمَا فَوَّهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي سُعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 علّمكم السحر فلسوف سوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا من خليون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنصر بعباده إنكم متبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إنها ألا إلا شرذمت قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَاظِعُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأنفلق فكان كل فرقين كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يزرون قالوا بل وجدنا انا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرست فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وليحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعث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 لا من شافعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أفسرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك تَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ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 وعيون إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عزت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه من في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْغُنُوا وما وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء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 ثو في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن زنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية لا وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفز جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الذين والشعراء يتبعهم الرابون الم تر انهم في كل واد يهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا مِنْ بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون